أني فِي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو اللي وعدوه وألقيت عليك محبة مني ولتُصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدل على من يقفله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 إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَلَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُّنِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٌ لَا يَضِلُّ رَبِّي ولا ينسى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 لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِطَكُمْ بْعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُرِيدٌ أن, أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُتَّبَعَةِ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 فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تَخَفْ إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيب ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فضب لهم طريقا في البحر أبسل لا تخافوا درك ولا تخشى فاتبعهم في العون بجنوده فغشيهم من الأم ما غشيهم وأضل في العون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم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 وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَلَسْنَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدّ عينيك إلى ما متعلب فيه